الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين عندنا اليوم النوع العشرون المدلس النوع العشرون من أنواع الحديث المدلس وقد قال الناظم رحمه الله وما آتا مدلسا نوعاني الأول الإسقاط للشيخ وأم ينقل عمن فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه, أوصافه عفوا يصفه وأوصافه بما به لا ينعرف أولا كعادتنا حل ألفاظ المتن أولا ثم نشير إلى ما قال بعض العلماء في الحديث المدلس ولماذا يقع التدليس في الحديث وما هي الأسباب الحامله على على ذلك وايضا اقسام التدليس اقسام التدليس. وايضا من أين اشتق التدليس قال المصنف رحمه الله وما ما هذه في قول المصنف وما اتى واقع على الحديث اتى يعني والحديث الذي أتى مدلسا مدلسا بفتح اللام المشدده ومدلسا حال اي حال كونه مدلسا نوعاني نوعاني كما سيأتي إن شاء الله ثم الدلس الدلس بالتحريك هو اختلاط الظلام بالنور ومنه سمي الحديث بذلك والسبب في ذلك الاشتراكه في الخفاء وقسمه المصنف إلى قسمين. قال وما اتى مدلسا نوعان ثم ذكر النوع الأول أشار إلى النوع الأول رحمه الله فقال الأول الإسقاط للشيخ يعني الشيخ الذي حدثه إما يكون صغيرا وإما يكون ضعيفا يكون ضعيفا فلذلك يحاول أن يخفي شيخ شيخي أو فمن فوقه كما قال الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه يعني يسقط شيخ شيخه وإذا كان جاء بين ثقتين كما سيأتي إن شاء الله ثم قال والأول الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن يعني بلفظ مهم للسماع يعني مثل أن يقول عن فلان أو أن يقول عن أن فلانا أن فلانا لأن أن هنا جاءت بالتسكين مش معنى أنها تستعمل هنا بالتسكين مثل عن وإنما هنا للوقف فقط وإلا فهي ثقيلة معناها أن يعني المؤنن كما سبق لنا أن فلان قال أو إن فلان قال لأن هو يكون لم يعاصره لم يعاصره، هذا لا يسمى تدليس. إذا كان لم يعاصره، كما سياتي إن شاء الله. في التدليس أن يحدث بين الشيخي وشيخي شيخي، كما سياتي إن شاء الله. ثم قال رحمه الله، كما سنعرف. والثاني، والثاني هكذا بحذف الياء، وحذف الياء هنا للضرورة، للضرورة لأن حذف الياء إما أن يكون ضرورة، وإما أن يكون لغة، إما أن يكون لغة من اللغات حذف عاطف ومد مقصورهم، من اللغات حذف عاطف ومد ومد مقصروهم، وعكسه كما ورد ونقل شكلهم زتين، تخفيفيا في ناسبين حففكن معتنيا، فكن معتنيا. لا يسقطه يعني الحالة أخرى يعني النوع الثاني يعني ما يمكنش يسقط الشيخ ديالو. ولكن يحدث عليه بأوصاف غير معروف بها هذا الشيخ الذي يحدث به والذي يروي عنه الذي يحدث عنه والذي يروي عنه يعني غير مشتهر بهذه الأوصاف, بهذه الأوصاف. وذلك من أجل, التدليس. من أجل التدليس وقال والثاني لا يسقطه وقد قال بعض العلماء لو قال والثاني لم يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا يعرفه هذا لو قال هذا لكان أفضل لكان أفضل مفهوم؟ إذن هذا معنى قوله والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا يعرف. بما به لا ينعرف إذن فلنرجع إلى ما قال الأئمة في المدلس المدلس والمدلس لأن عندنا هنا اليوم المدلس والمدلس المدلس يعني بضم الميم وتشديد اللام المفتوحه طبعا يعني بيضم الميم وفتح اللام المشدده هذا يقال للحديث يقال له نوع من الحديث يقال له المدلس المدلس والمدلس هو الفاعل يعني ممكن ان نقول المدلس هو الفعل والمدلس هو الفاعل يعني بكسر اللام المشدده وطبعا اصل التدليس في اللغه كما سياتي ان شاء الله هو الكتمان والتدليس والتدليس والتعمية يعني تكتم عيب الشيء فإذا كنت تاجرا تكتم عيب السلعات في البيع وإذا كنت محدثا تدليس أيضا وتكتم ماذا الضعيف الذي جاء بين الثقات جاء بين الثقات ولهذا قال العلماء بأن هذا مشتق ومأخوذ من الدلس والدرس هو اختلاط الظلام اختلاط الظلام واشتداده ولذلك سمي به لاشتراكهما في الخفاء، في الخافاء والمصنف رحمه الله جعله قسمين كما ستسمعون إن شاء الله ما هو المدلس لغة يعني المقصود به الفعل يعني فرق بين المدلس والمدلس بهذا المدلس هو الفعل نوع من أنواع الحديث والمدلس هو الفاعل مدلس هو الفاعل وطبعا المدلس هذا اسم فاعل ولا اسم مفعول اسم مفعول يعني ما من التدليس والمدلس اسم فاعل اسم فاعل يعني فعل الدلس والتدليس في اللغه كما قلنا ان تكتم عيبا في السلعه على من تكتم هذا تكتمه على المشتري عن المشتري يعني المشتري ليس منا من غشة كما قال نبي عليه الصلاة والسلام لما قال لصاحب الطعام يعني كان عنده طعام مبلول جعله في الأسفل وجعل الجيد فوق فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من غشة يا صاحب الطعام قال له ما هذا؟ قال له يا رسول الله اصابته السماء قال هل كان من فوق؟ يعني هذا الذي اصابته السماء هل كان من فوق؟ يعني تبين العيب لا أن تخفي العيب وأن تدلسه عن المشتري عن المشتري فلذلك هذا هو يعني في الاشتقاق اللغوي يعني مأخوذ من ماذا؟ من الكتمان والتدليس من الكتمان والتدليس ولهذا قال العلماء هو في الحقيقة جاء من ماذا؟ من الدلس جاء من الدلس الدلس هي الظلمة أو اختلاط الظلم وقيل شدة الظلم وقيل شدة الظلم ولهذا المدلس اللي هو فاعل لتطيطه على الواقف على الحديث أظلم أمره الواقف على الحديث أظلم عليه أمره امر الضعيف الذي أخفاه فصار الحديث مدلسا وعندما تنظر إليه دون أن تعرف من يعني الشخص المدلس والمحذوف والمسقط يعني تظن أن الحديث صحيحا وذلك ولسيما إذا كان ضعيف إذا كان راو ضعيف بين ثقتين فيحذف الضعيف ويترك الثقة عن ثقة والضعيف حذفه فهذا فيه تدليس, هذا فيه تدليس واستراحا هو إخفاء العيب إخفاء العيب مطلقا وإذا كان في علم الحادث نقول إخفاء العيب في الإسناد إخفاء العيب في الاسناد وليس ألف حسب تجده يخفي العيب ثم يحسن ظاهر الحديث ليجعله صحيحا وليجعل روات الحديث كلهم ثقات كلهم ثقات وأيضا يخفي العيب في التجارة عن المشتري في التجارة عن المشتري هذا هو الدلس أو المدلس أو المدلس مدلس هو الفعل والمدلس هو الفاعل هو المقصود به كتمان العيب أو كتمان الضعيف واجعله بين ثقة واجعله السند ظاهره السلامة ظاهره السلامة بعض العلماء قسم التدلس إلى قسمين والمصنف هنا أيضا قسمه إلى قسمين ولهذا قال وما أتى مدلسا نوعاني وما أتى مدلسا نوعاني. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن فوقه بعنوان بعنو أن يعني بعنوى والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصفه بما به لا ينعرف الأول تدليس الإسند, تدليس الإسند. وهذا أربعة أنواع تدليس الاسناد وهذا سياتينا التفصل فيه إن شاء الله في الدورة الثالثة الآن مجرد حل الفاظ المتن فقط الدورة الثالثة ممكن أن نتوسع يعني تدليس الإسناد هو يقسمه العلماء إلى تدليس الإسقاط وتدليس التسوية وتدليس العطف وتدليس الانقطاع وسنذكر أمثلة هذا أمثلة كل نوع في الدورة الثالثة إن شاء الله الآن عندنا تدليس الإسناد وهو الذي قال فيه المصنف رحمه الله الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان يعني بصيغة يوهم أنه قد أخذ عن هذا الشيخ يوهم أنه قد سمع منه يعني بعنوان كأنه يقول سمع من هذا بينما أنه لم يسمع منه فهو إسقاط الراوي ماذا يسقط يسقط شيخه ويرتقي إلى شيخ شيخه أو إلى من فوقه ممن هو معاصر ملاق لذلك الراوي وباش كي يجي هذا الحديث أو السند بواحد اللفظ كيقتضي كي لاول لأول الأمر لأول واحد مثلا ينظر إليه يقتضي اتصالا وسماعا يقتضي اتصالا معنى اتصر بي ولكن هل يقتضي سماعا الجواب قالوا لا يقتضي سماعا ولكن لأول وهله تظن انه قد سمع منه تظن... تظن أنه قد سمع منه أما إذا صرح بأنه سمع منه فهذا يكون كذابا مثلا يقول عن فلان أو أن فلان قال أو قال فلان أو قال فلان يعني دون أن يذكر بأنني سمعت إذا قال سمعت فهذا حديثه يكون موضوعا ويكون هذا كذاب ولذلك يعني ياتي بلفظ يقتضي انه اتصل به ويقتضي ان السند متصل لم يحدث فيه انقطع ولم يحدث فيه حذف لم يحدث فيه حذف ولهذا قال المصنف رحمه الله الاول الاسقاط للشيخ وان ينقل ايضا عن من فوقه بعنوان الأول الاسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان يعني عن عن عن عن يعني ان فلا يقول سمعت او حدثني او اخبرني ان التدليس ليس معنى انه يكذب انما هو كيحسن ظاهر الاسناد يعني يبهم وهو الاسناد معروف على انه نوع من انواع الاذهان يبهم بلفظ يحتمل انه اتصل به فحكمه حكم المنقطع ولاسيما إذا كان الساقط واحدا، أما إذا كان اثنين فهو حكمه حكم المعضل حكمه حكم المعضل كما يعني هو معلوم في هذا الفن. إذا فالتدليس قسمه بعض العلماء إلى قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وعرفوا كل قسم. مثلا تدليس الإسناد. عرف العلماء هذا النوع بتعريفات متنوعة ويعني بما أن هذه التعريفات كثيرة نختار منها تعريف واحدة ونترك الباقيه إن شاء الله في الدورة الثالثة التعريف اللي هو مختصر ومفيد هو أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه هذا التعريف ذكره العراقي واختاره كثير ممن يشتغلوا بعلم الحديث يعني كأبي أحمد بن عامر البزار وأبي الحسن بن القطان اختاروا هذا التعريف قالوا لاختصاره هو جامع مانع هو جامع مانع وفعلا بالنظر وبالتأمل إلى هذا التعريف تدركون أن اختيارهم كان موفقا أن اختيارهم كان موفقة أن يروي الراوي لاحظ أن يروي الراوي عن قد سمع منه ماذا يروي هو سمع منه ولكن يروي عنه ما لم يسمع منه وثم أنت عندما تقول أن فلانا وهذا فلان طبعا سبق لك أن عن رويت عنه يعني هو شيخك أن فلانا قال كذا وكذا أو عن فلان قال كذا وكذا لكن من غير أن تذكر أنك سمعت منه هذا الحديث سمعت منه أحد الأخرى ولكن هذا لم تسمعه فيبهي مؤمره ويحسن ظاهر الاسناد فأنت عندما تعلم أن هذا الطالب وهذا الراوي سمع من هذا الشيخ فتظن أنه قد سمع منه ايضا حتى هذا الحديث بينما هذا الحديث لم يسمعه منه ولكن هذا الراوي الذي يبهم ويدلس ويخفي يذكره بصيغة يحتمل أنه قد سمع من غير أن يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث هذا هو الابام لأن الإبام شنو هو ألا شنو هو ضرب من الإبام ترى إذا قال مثلا يعني عن شيخه يروي عن شيخه ولكن يقول سمعت منه أو حدثني أو أخبرني هل هذا من نوع التدلس؟ الجواب لا بل هذا كذب صراح وهذا الحديث لا يقال فيه مدلس انذاك بل ينتقل إلى نوع آخر من الحديث وهو الموضوع اللي هو أخره المصنف في آخر منظومته في آخر منظومته إذن التعريف واضح بإذن الله تدلس الإسناد يعني كي يجي الراوي وكيروي عن شيخين قد سمع منه بعض الأحاديث ولكن هذا الحديث الذي يدلسه علينا لم يسمع منه ولربما سمعه من شيء من شيخ آخر عنه يعني عن هذا الشيخ ولكن يعني سمعه عنه بواسطة فماذا يفعل؟ يسقط الواسطة ويروي عنه مباشرة بلفظ يحتمل السماع يحتمل ماشي يصرح بالسمع ويحتمل التحديث ويحتمل الإخبار كان يقول مثلا قال فلان ويذكر الشيخ وهو شيخه شيخه رواه عنه أحاديث إلا هذا الحديث رواه عنه ولكن بواسطة لكنه حذف الواسطة ويعني يريده بلفظ محتمل محتمل لمن محتمل للسمع محتمل للسمع التحديث محتمل بانه سمع من حتى هذا الحديث وحدثه وحده هذا الحديث ويقول قال فلان ويذكر شيخه او عن فلان ويذكر شيخه فلأول لاول مره ما تسمع تسمعه منه قال فلان فتقول يوقعك في الايهام وتقول بانه فعلا سمع منه لان هذا معروف أن هذا شيخه ان هذا شيخه بينما هو لم يصرح بأنه وسمع من هذا الحديث فلو قال مثلا سمعت أو حدثني فذلك الساعة يصبح, يصبح كذابا كي يصبح كذابا وثم الإسقاط العلماء قالوا ماشي بالضروري يسقط واحد من السند لربما يسقط واحدا أو أكثر يسقط واحدا أو أكثر المهم الشاهد دائما يسقط ماذا يسقط الواسطة التي توصله إلى شيخه الذي أخذ عنه أحاديث يعني معلومة إلا هذا الحديث الذي يرويه بهذه الطريقة وبهذا الابهام وبهذا التدليس ففي الحقيقة إذا أمعنا النظر في هذا التعريف نجد أن هذا الحديث تقريبا يعني يشبه أن يكون مرصلا ولذلك العلماء ذكروا في هذا النوع هذا الفرق بينه يعني التدليس وبين الإرسال الخافي وبين الإرسال الخافي ولذلك أبو الحسن من القطان بعد أن ذكر هذا التعريف قال والفرق بينه وبين الإرصال هو أن الإرسال رواياته عمن لم يسمع منه عم من لم يسمع منه وإضاح ذلك أن كلا من المدلس والمرسل إرسال خفيا يروي عن شيخ شيئا لم يسمع منه ولكن يروي بلفظ يحتمل السماع وغيره لكن الفرق اللي بين المدلس والمرسل أو المدلس والإرسال الخفي شنو الفرق بينهم اين يتجلى الفرق يتجلى الفرق المدلس قد سمع من ذلك الشيخ بعض الاحاديث غير الاحاديث التي دلساها بينما المرسل ارصالا خفيا لم يسمع من ذلك الشيخ ابدا لا الاحاديث التي يرسلها ولا الاحاديث الاخرى لكنه عاصره او لقيه بينما لم ياخذ عنه هذا هو الفرق بينهم المرسل لم يسمع شيئا من الشيخ ابدا الذي يرسل عليه ويخفيه والمدلس سمع منه بعض الاحاديث ولكن هذا الحديث الذي يدلسه لم يسمعه منه هذا هو الفرق بينهم وطبعا دائما أقول بالمثال يتضح المقال وشأن المثال الايضاح والبيان والتقريب ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى علي بن خشرم قال قال لنا بن عينا عن الزهري فقيل له سمعته من الزهري قال لا ولا من سمعه من الزهري يعني هنا الإسقاط مشغي واحد يعني أنا لم أسمعه من الزهري ولم أسمعه أيضا ممن سمعه من الزهري طيب وممن سمعته قال حدثني به عبد الرزاق حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري حدثني عبد الرزاق يعني الصنعاني عن معمر شيخه عن الزهري فهذا المثال أسقاط ابن كم كم شخص اسقط راويين اثنين أسقط راويين اثنين يعني بينه هو وبين الزهري اثنين يعني اسقط بينه هو وبين الزهري اثنين اسقط اثنين مفهوم هذا هو الفرق بين الارسال الخفي والتدليس كذلك عندنا هذا النوع من التدليس هو تدليس الاسناد وعندنا تدليس السويه تدليس السويه لست سويا العلماء ايضا بتعريفات متنوعه وهو احسن تعريف هو ان تقول روايه الراوي, رواية الراوي عن شيخه ثم اسقاط راوي ضعيف بين ثقتين لقي احدهما الاخر تعريف واضح ما يحتاج الى بيان وهل بعد هذا البيان من بيان وتفسير الواضحات من الفاضحات والناس يغلطون ويقولون تفسير الواضحات من المفضحات هذا غير صحيح ان اسم فاعل مشي مفضح فاضح تفسير الواضحات من الفاضحات روايه الراوي عن شيخه فعلا هو شيخه ثم اسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي احدهما الاخر سبحان الله يعني هذا التعريف قيود مهمة وأقول لكم دائما الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد فروح الكلام ذلك القيد إليه يتوجه الإثبات والنفي مثلا لاحظ رواية الراوي عن من يروي يروي عن شيخه يعني أخذ عنه, أخذ عنه أحاديث ولكنه هذا الحديث لم يرويه عنه ثم ماذا يسقط راوي ضعيفا هذا الراوي يأتي بين ثقتين والثقتين لقي أحدهما الآخر لقي أحدهما الآخر فهذا يسمى تدليس تسويه وهو شر أنواع التدليس وصورته كما قال العلماء أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة وهذا الشيخ الثقة يرويه عن شيخ ضعيف وعن ثقة إذن جاء ثقة وضعيف وثقة فيكون الثقتان قد لاقي احدهما الآخر فيأتي المدلس فماذا يفعل هو سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة, يعني الثقة وكيف يجعله يجعل أيضا بلفظ يحتمل يحتمل فجاء يعني الراوي فسوى الاسناد كله اوثقات سواه وجعله جعله نظيفا جعله نظيفا كله اوثقات فسموا تدليس تسوية لانه سوى بين الثقة والثقة بحذف الضعيف بحذف الضعيف وهذا العلماء يقول فيه يقولون فيه شر أنواع التدليس شر أنواع التدليس يعني الثقة الأول الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس قد لا يكون معروفا بالتدليس ولكن هو جاء وسواه بين الثقة والثقة الثقة الأول والثقة الثقة الثانية يعني بعد التسويه تنظر إلى الحديث وتجده صحيحا لأن رواته لأن رواته ثقات ان رواطي ثقه فاذا هذا هو الغرار وهذا هو التدليس وهذا هو الكتمان بل شره شره انواع التدليس تدليس سويه وهذا العلماء قالوا بان بعض العلماء وبعض الرواط عرفوا بهذا النوع من التدليس هو تدليس سويه هذا مثلا بقية بقية هو بقية ابن الوليد بقية قال في أبو مصير أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقيه فكن منها على تقية وتجدون هذا في الميزان وفي السيار وفي تهذيب, تهذيب الكمال وفي تهذيب تهذيبه وفي كتب الرجال بصفة عامة في كتب الرجال يقولون احاديث بقيه ليست نقيه فكن منها على تقيه لأن بقيه كان معروفا بماذا بتدليس السويه يذهب الى السند فيه ثقتان وبينهما بينهما يعني في وسطهما ضعف فيحذف الضعف ويسوي الحديث ويسوي السند فيصبح سندا ليس فيه الا الثقات ليس فيه إلا الثقات ثم يريده بلفظ يحتمل السماع يحتمل السماع هذا شرء انواع التدليس كذلك كان يفعل هذا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم كان معروف بهذا النوع وطبعا ممكن ان تطلعوا على هذا في كتب العلل في كتب العلل مثلا مثل العلل لابن ابي حاتم فقد روى في علله أنه سمع والده ذكر الحديث الذي رواه إسحاق رواه إسحاق بن راهويه عن بقية قال احدثني أبو وهب الاسدي عن نافع عن ابن عمر عن حديث لا تحمدوا إسلام المرئي حتى تعرفوا عقدة رأيه وطبعا هذا الحديث يطبل ويزمر له أهل الرأي ومن الأحناف وغيرهم قال ابن أبي حاتم قال أبي أبو حاتم رازن قال أبي هذا الحديث له يعني هذا الحديث يعني فيه أمر قل من يفهمه قل من يفهمه وذكر على أن الحديث لاحظوا الحديث روي عن, عن ماذا هذا الحديث عبيد الله روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمر وعبيد الله ابن عمر ثقة عن إسحاق بن أبي فروة وإسحاق ابن أبي فروة ضعيف عن نافع ونافع ثقة إذن لاحظ عبيد الله بن عمر ثقة وإسحاق بن أبي فروة جاء في الوسط ضعيف نافع مولى بن عمر ثقة إذن فجاء ضعيف بين ثقتين عن ابن عمر عن النبي إذن قلنا عبيد الله ثقة فماذا فعل حذف ماذا؟ حذف ماذا حذف الضعيف الضعيف وابن عمر قال حدثني أبو أبو الأسدي عن نافع عن ابن عمر أبو أبو الأسدي ابن عمر شنو شنو كنيته ابن عمر ابن عمر كنيته أبو وهب أبو وه. وهو أسدي فكناه بقيا هنا لم يصرح باسمه ذكر كنيته ونسبه إلى بني أسد لماذا نسبه إلى بني أسد شنو الهدف من هذا شنو السبب الباعث على هذا السبب الباعث لكي لا يتفطن له الناس حتى إذا ترك إسحاق ابن أبي فروط الناس لا, لا يهتدون له لا يهتدون له فلذلك كناه قصدا كأنه قصدا ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له كي لا يفطن له إذن هذا شر أنواع التدليس ويذكر العلماء أمثلة كثيرة فهذا يعني مثال واحد وليقسم يقال. كذلك عندنا تدليس الشيوخ تدليس الشيوخ أيضا يعني حاول العلماء أن يعرفوه بتعريفات متنوعة ولكن التعريف اللي هو قريب دائما ينبغي الطالب أن يذكر تعريفاً يؤدي المهمة مختصراً كان إذا كان مختصر ويؤدي المهمة فهذا أفضل وأن لا يتوسع في التعريفات إلا إذا كان ذكر فيها ما لم يذكر في غيره مثلا لفظاً لم تذكر في هذا التعريف ولكنها ذكرت في تعريف آخر أو قيد لم يذكر في هذا التعريف ولكن ذكر في تعريف آخر أو شرط هكذا أنا ذك لا بأس أن تذكر التعاريف يعني لهذا السبب. أما إذا كانت التعريف كلها تحمل معنى واحد وتؤدي مهمة واحدة، فيكفي أن يذكر تعريف واحد. إلا إذا كان المقصود يعني تنوير الآراء كما يقولون أو تنوير العقول فلا بأس ولا سيما في التاليف ولا سيما في التاليف. أو إذا كان الطالب متوسع متضلع في هذا الفن فلا بأس أن تزيده بعض التعارف للفهم وللاطلاع على ما قيل في المسألة أن يروي قالوا أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه سمعه منه لكن عندما يرويه يس يسميه أو يكنيه أو ينسبه او يصفه بما لا يعرف به ولماذا لماذا كي لا يعرف كي لا يعرف هذا هو الهدف من هذا الهدف من كونه لم يصرح باسمه او يسميه باسم غير معروف به او يكنيه او ينسبه ينسبه الى ماذا الى يعني بلده او ينسبه الى عشيرته او يصفه بما لا يعرف به قلنا السبب على هذا حتى لا يعرف ليدلس عن الناس ليدلس عن الناس مثلا كما قال ابو بكر بن مجاهد هذا معروف من ائمه القراء يقول حدثنا عبد الله بن ابي عبد الله عبد الله بن أبي عبد الله وهذا يدلس ما المراد بعبد الله بن ابي عبد الله يريد به أبا بكر أبا بكر ابن أبي داود السجستاني ولكنه يدلس ويقول عبد الله ابن أبي عبد الله ابن أبي عبد الله وطبعا التدليس بانواعه مذموم التدليس بأنواعه مذموم الأصل فيه الكتمان والاصل فيه ماذا الإخفاء والإبهام والإبهام ولكن حكم التدليس عند العلماء حكمه بقسميه بقسمي الذين ذكر المصنف أو بالأقسام أخرى التي لم تذكر مكروه جدا ومذموم على الاطلاق ومذموم على الإطلاق فمكروه لماذا؟ لأن فيه ماذا؟ فيه إبهام واخفاء وفيه في الحقيقة ما يشوي الكذب ومشي كذب لأنه لو صرح لو صرح بانه سمع منه او حدثه لكان كذبا ولكنه لم يصرح وايضا يسميه باسم غير معروف به او يكنيه بكنيه يعني يعني كنيه تكون لروات ثقات لروات ثقات اخر, ثقات آخر آخرين او ينسبه او يصفه بما لا يعرف به بما لا يعرف به تدليسا وابهاما واخفاء لأمره عن الناس ولذلك الشعبي وشعبه ايضا امير المؤمنين في علم الحديث كان من اشد الناس ذما للتدليس حتى قال فيه اقوالا شديده واذكر من اقواله انه قال التدليس اخو الكذب وهذا الذي قلنا قلنا بأن في الحقيقه هو فيه نوع كذب فيه نوع كذب فلو صرح بانه سمع او حدثه سمع منه او حدثه فيكون كذبا ان ذاك يكون حديثه موضوعا ولذلك قال بانه أخ الكذب التدليس أخ الكذب واشد كراهه منه واشد ذما من العلماء هو تدليس تسوية حتى إن العراقي إن العراقي رحمه الله تعالى قال إنه قادح في من تعمد فعله إنه قادح في من تعمد فعله يعني هذا تدليس تسوية لأنه يحذف الشخص ويترك الثقة عن ثقة فهذا فيه نوع كذب إن لم يكن كذبا فإذا تعمد فهذا والعياذ بالله يعني يكون هذا الفعل قادح أن يكون هذا الفعل قادحا في من فعل هذا من فعل هذا وهو أخ الكذب كما قال الشعب رحمه الله تعالى أما تدليس الشيوخ تدليس الإسناد هو قلنا بأنه مكروه جدا كما قال عنه الشعبه أنه أخ الكذب وتدليس السويا هو أشد كرهات منه وهو ربما يقدح في صاحبه كما قال العراقي رحمه الله تعالى سيما إذا تعمده فقال لك إذا تعمد فعله يعني يكون قاضحا فيه أما تدليس الشيوخ تدليس الشيوخ العلماء قالوا هذا أخف أخف أنواع التدليس هو تدليس الشيوخ تدليس الإسند لأن المدلس المدلس لم يسقط احد وإنما الكراهه التي قالوا بأنه مكروه لماذا؟ أو قلنا بأنه أخف من القسمين السابقين يعني من تدليس الاسناد ومن تدليس السويه علش قلنا مكروه ما لم لم يقوم بحفي أي أحد لماذا قلنا بأنه مكروه لأنه بسبب تضييع المروي عنه. وتوعير طريقة طريق معرفته على السامع لأنه هو يحاول ما أمكن أن يصعب معرفته عن السامع وهذه تختلف حالة الكراهه فيه يعني بحسب الغرض الحامل له والحامل عليه ولهذا هو أخف أنواع التدليس أخف أنواع التدليس طبعا إذا كان التدليس اخو الكذب وأن صاحبه ان تعمده تعمد فعله يقدر فيه ما هي الأسباب والأغراض التي تحمل الرواة والشيوخ على التدليس هل هناك أسباب معلومة الجواب نعم هناك أسباب حاملة على تدليس الشيوخ وهناك أسباب حاملة على تدليس ماذا على تدليس الإسناد على تدليس الإسناد فمثلا الأسباب التي تحمل على للشيوخ أربعة إما السبب الأول أن يكون الشيخ ضعيفا يعني غير ثقة ضعيف وقد يكون الضعف خفيفا وقد يكون شديدا مهم غير ثقة غير ثقة ثانيا أن يكون تأخرت وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه فيحذفه ويخفيه إما أنه لا يرضى شيء من هذا القبيل لاسباب وإما نوع صغار سنه يعني ربما قد يكون أصغر من الراوي عنه يعني الذي تأخذ عنه أصغر منك سنا أصغر منك سنا فلهذا لا يرضى وغالب يكون هذا هو السبب فيسقطه رابعا كثرة الروايه عنه كثرة الرواية عنه بما أنه أكثر من رواية عنه فلا يذكر اسمه يعني لا يذكر اسمه على صورة واحدة فينوع الأسماء وينوع الكنية وينوع النسبة ويصفه بما لا يعرف لتكثير الشيوخ وهذا غالبا ما يكون ماذا يكون الهلع ويكون ماذا شنوه يعني كثرة الجمع دون أن يبالي يعني عن شخص واحد يجعله أكثر من واحد كما كان يعمل أحمد بن الصديق امرأة يعني أخذ عن امرأة مشيئة أجازته امرأة فكان كل مرة يسميها باسم ليبين على أنه أخذ عن كثير من النسوة أخذ عن كثير من النسوة يعني حتى عن زوجته فسمها بأسماء كثيرة اسمها بأسماء كثيرة اذا لماذا هذا لهذا لهذا السبب لهذا السبب النهم النهم في الأخذ وفي الطلب وهو النهم في بعض الاحيان يكون محمودا إذا كان بقوانينه ويكون مذموما إذا ادى إلى التدليس والكذب كما يفعل أحمد بن الصديق من لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا ولكن قلنا بشرط ان يكون النهم مشروعا أن يكون النهام بقوانينه وبضوابطه يكثر من الطلب ويكثر من جمع الأحاديث ويكثر من التقميش والتنقيح والتفتيش لكن دون أن يكذب وأن يدلس ليكثر الشيوخ ليقال بأن فلانا له كذا وكذا من شيخ هذا هو الهدف منه غالبا بس على أنه عنده خمسة آه خمسة, آه خمسة آلاف شيخ أو آلف شيخ نحوها كذلك عندنا الأغراض الحاملة على تدلس الاسناد هذه الأغراض يعني اختلف فيها العلماء ولكن تفقوا على خمسة تفقوا على خمسة الغرض الأول يعني لماذا تدلس كتدلس باش توهم السامع بأن لك إسناد عاليا توهم علو الاسناد أن لك إسناد عاليا مثلا تأخذ حديثا عن شخص بعيد وتكنيه بكنية تابع التابعين أو تكنيه بكنية شيخ شيوخك إذن هذا هو تبين على أن إسنادك عال جدا كذلك الغرض الثاني ثوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير يعني كنفت لك بعض الحديث عن شيخك وقد سمعت منه كثيراً. فتفعل هذا تأخذه بواسطة ما فاتك تأخذه بواسطة ولكنك تحذف الواسطة أو يعني تجعل, تجعل الواسطة شيخ آخر شيخ آخر بكونه تذكره ب باسم غير معروف به أو بكون ياتين غير معروف بها أو تنسبه أو إلى بلده أو تصفه بما لا يعرف بما لا يعرف كي لا ينتبه الناس وكي لا يعرف الناس يعني أضاليلك وتدليسك ثم أيضا عندنا أغراض أخرى يعني الثالث الرابع والخامس اغراض الثالثة والرابعة والخامسة هي الأغراض التي ذكرنا سابقا ضعف الشيخ تأخر وفاته صغر سنه هي اللي قلنا في الأغراض الحاملة على التدليس آغراض الحاملة على التدليس يعني نفس اللي قلنا في تدليس الاسناد تكون في تدليس يعني الاسناد تكون في إدلس الشيوخ نفس الشيء فيكل مجموعة خمسة. خمسة ولذلك العلماء ذكروا أسباب ذم المدلس أسباب ذم المدلس لماذا يذمون المدلس لأن المدلس يوهم الناس السمع ممن لم يسمع منه يهمه أنه قد سمع من هذا الشيخ بينما لم يسمع منه هذا هو فلذلك ذموه ثانيا عدوله عن الكشف إلى الاحتمال فلو بينا وضح لظهر أنه يعني أخذ عن شيخ ثقه والواسطة ضعيف ولكنه لم يكشف عن الأمر بل أورد ذلك بلفظ موهم بلطف مهم للابهام وللتعميه والتدليس والكتمان ثالثا علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه ودلس عنا لم يكن مرضيا لأنه ضعيف لأنه ضعف إذن هذا فيما يتعلق بالتدليس وببعض أنواعه وببعض أنواعه وطبعا أنتم تعلمون أن العلماء اختلفوا في قبول رواية المدلس وهذه فيها أقوال كثيرة وبعضهم يقول أشهر الأقوال اشهرها قولان هي أقوال كثيرة وقد ذكر الزركشي معظمها في ماذا في نكته وكذا الحافظ بن حجر وكذا العراقي وكذا السيوطي في تدريب الراوي وكذا ذكر ايضا السخاوي في الشرح الفيات العراقي وكذا ذكر الصنعاني والقاضي عيال وأبن كثير وغيرهم وكذلك ابن الصلاح وكذلك ابن الصلاح فذكروا ماذا؟ ذكروا أقوالا كثيرة في حكم رواية المدلس ولكن قلت بأن هذه الأقوال أشهرها قولان يعني أولا أردوا رواية المدلس مطلقا مطلقا عليش كنقول مطلقا حتى وإن بينا السمع حتى وإن بينا السمع لأن التدليس لأن التدليس هو نفسه جرح جرح وإن كان هذا لم يعتمد كثير من العلماء هذا القول القول الثاني وهذا هو الصحيح هذا القول قالوا بأنه يعني رواية المدلس يعني ترد بالتفصيل بالتفصيل بالتفصيل إذن هذن قولان وسنزيد الأمر تفصيل إن شاء الله في الدورة الثالثة على كل إذا صرح بالسمع إذا صرح بالسمع قبلت روايته إن قال مثلا سمعت أو نحوه قبل حديثه لأن المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع أو بالتحديث مثلا يعني هناك من يروي عن بعض الصحابة أو معلوم ومعروف بروايته عن شيوخ ثقات وفي بعض الأحيان يدلس فإذا كان تدلسه هذا يعني عن ضعيف فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع والتدلس وقد استثنى بعضهم بعض المدلسين لكونهم لا يدلسون إلا عن ثقة إلا عن ثقة وإن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته هذا اللي كيكون معروف بالتدلس عن كل من هب ودب هذا يقبل حديثه إن صرح بالتحديث والسماع مثلا أبو الزبير يروي عن عن جابر فقاء يقول مثلا عن جابر فاذا قال عن جابر فلا يقبل حديثه وبينما تجدون في صح مسلم احاديث كثيره عن ابي الزبير زبير عن جابر عن جابر فالشيخ الالباني ضعف مثل هذه الاحاديث وفي الحقيقه هذه الاحاديث جاءت من طرق اخرى يعني صرح فيها بالسماع وصرح فيها بالتحديث ولذلك المسلم اختصر وذكرها بالعنعانة ومعلوم رواية مسلم بالعنعانة معروفه محموله عن السماع كما هو معلوم عند العلماء في هذا الفن طيب ولكن الشيخ الألباني يقول هو بهذه بهذه الأساند الرواية ضعفة المتن صحيح ولكن بهذا السند لأنه عن عن ولكن من طرق أخرى يعني صرح يقول لك تان وجد الطرق يعني هنا هنا ما صرحش بذلك السماع وما صرحش بالتحديث هذا هو لهذا قال أقام السقاف وارد عنه بجهل وارد عنه بجهل وطبعا إذا لم يصرح بالسماع لا تقبل رواية المدلس بأن يقول عن وأن يقول يروى يعني بصيغة مثل عن فيها نوع من التدليسية نفسها على أنه سبق نبينا بأن عن المعنعن والمؤنن يعني يقبل بشروط يقبل بشروط كما سبق لنا يعني الحديث المعنعان والحديث المؤنن ولكن قال العلماء بشروط ومن رواه بعن وان حكمي بوصله ان اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا لاحظ ولم يكن مدلسا هذا هو القيد اللي من القيود السلاله التي سبقت لنا ما تحدثنا عن المعن عن عن المدلسين عن كرم ومبهم ما فيه راول الميسم معن عن عن سعيد عن كرم يقول مصنف ولكن قلنا الصحيح معن عن المدلسين عن كرم إذن ومن روابعا وان فحكمي بوصله ان اللقاء يعلم ولم يكن مدلسا مدلس النعم ولم يكن طيب قلنا لابد ان يصرح بالتحديث ولا يقبل حديثه إذا لم يصرح بالتحديث اذا لم يصرح بالتحديث والعلماء وضعوا اسبابا وضوابط يعرف التدليس بها فمن تلك الأسباب ومن تلك الأمور التي يعرف بها التدليس هو نفسه كيف هو نفسه هو يخبر بأنه إذا سئل مثلا يقول هل أخذت عن فلان فيقول لا فهو يعني, يعني يقول بأنه لم يروي عن هذا كما جرى لبنعويين لما سئل صدق وقال بأنه لا لم يأخذ عنه كذلك من الأسباب التي ذكر العلماء أن اماما من الأئمة في هذا الشأن يكون له باع بناء على اطلاعه ومعرفته في هذا البحث وبالاستقراء والتتبع يبين لنا بأن هذا الإنسان يدلس عن هذا هذا مدلس هذا مدلس وأنتم تعلمون أن معظم او كثير من المدلسين جمعهم الحافظ في كتابه المعروف كتاب المعروف القيم وطبعا عنده كتاب قيم سماه تعريف آل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس والكتاب طبع طبع محققا عدة طبعات والكتاب نظمه شيخنا العلامه محمد الاثيوبي وسماه الجليس الانيس في نظمي المدلسين والتدليس منظمة قيمة وشرحها بنفسه وهذه ومنظمة أخرى ومنظمة يعني في تذكيرة الطالبين أيضا يعني وغيرها في الوضاع اللي من كان هداهم لي شيخنا في دار الحديث بيتكلم كرما وأيضا هناك منظمة في أسماء المدلسين معروفة للذهبي شرحها شيخنا الطرقي عبد العزيز من الصديق غفر الله لنا وله كذلك هناك كتب أولي في التدليس للإمام الخطيب البغدادي له مصنفات ثلاثة واحد في أسماء مصنف واحد في أسماء المدلسين واسمه التبهين لأسماء المدلسين والاخران يعني أفرد كل منهما لبيان نوع من أنواع التدليس وهناك أيضا كتاب آخر اسمه أيضا التبيين لأسماء المدلسين هذا لبرهان الدين بن الحالبين وهناك رسائل أخرى في التدليس رسائل أخرى في التدليس يعني معلومة وقد توسع قلنا شيخنا الأثيوبي في منظومته وذكر أنواع التدليس التي ذكرها الحافظ وشرحها نظمها وشرحها رحمه الله وحفظه ولازل لازل على اقيد الحياه فاجاد وافاد في الحقيقه والمهم على كل التدلس فيه كلام طويل وهو في الحقيقه جعله بعض العلماء أخ الكذيب اخى الكذيب اخلي الكذيب وفي الحقيقه اذا امعنتم النظر تجدون أن ما قالوه صحيحا إنما قالوه صحيح يعني ولهذا قال المصنف رحمه الله في هذا النوع اللي هو التدليس قال وما أتى مدلسا نوعاني الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصفه بما به لا ينعرف فذكر هنا صورتين للتدليس الصورة الأولى إسقاط للشيخ هذا في الاسناد إسقاط للشيخ يعني ويرتقي إلى شيخ شيخه أو إلى من فوقه ممن هو معاصر وملاق لذلك الراوي يعني كي يعمل بلفظ يقتضي, يقتضي اتصالا أو ينقل عمن فوقه بعنوان هذا هو النوع الثاني لا يسقط الشيخ لكن يصف الشيخ بأوصاف لا يعرف بها كي لا يعرف هذا التدليس هذا يسمى تدليس الشيوخ فجعله قسمين تدليس الاسناد وتدليس الشيوخ وهو أن يذكر شيخه الذي سمع منه بغير اسمه المعروف أو أن يصفه بما لم يشتعر به يعني إما من لقب أو كنايه أو نسبة إلى بلد أو قبيلة, أو قبيلة يعني مثلا كما قلنا يعني في حدثنا عبد الله. ابن أبي عبد الله يريد أبي عبد الله قلنا عبد الله بن أبي داود ثم ذكرنا بأن العلماء ذموا التدليس الآن جاء دور الأسئلة دور الأسئلة اولا ما هو الحديث المدلس لغة واصطلاحا وما هو المدلس وما هو المدلس وإلى كم ينقسم التدليس لكن من قسم التدليس وكم قسم وكم قسمان ذكر المصنف ولماذا يعني لم يذكر المصنف أو لا دخله إن شاء الله يعني تدليس مثل الاسقاط والتسوية وتدليس العاط وتدليس الانقطاع هذا دعوه إلى الدورة الثالثة إن شاء الله ثم ما هو تدليس الإسناد وما هو تدليس الشيوخ يعني اذكر, أذكر المثال مثال تدليس الاسناد ومثال تدليس الشيوخ يعني يعطيه مثال لكل منهما لكل منهما وما حكم التدليس بقسميه يعني الأقسام التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى وما هو السبب لأسباب الباعثة على التدليس الباعثة على التدليس وهل التدليس طبعا أخو الكذب كما قالوا وهل كل التدليس يقدح. في صاحبه أم لا؟ يعني بحيث إذا فعله يعني متعمدا يكون قادحا أو خاص بتدليس السوية وما هو أخف أنواع التدليس أخف كرات يعني ما هو أخف كرات وما الفرق بين التدليس والمرسل الخفي المرسل الخفي والله تعالى أعلم إذن هذا واضح إن شاء الله إذن نقف هنا إن شاء الله ونتابع درس الأصول إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته